وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة نهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذاهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو يروا أن جعلنا حرا من آمنوا ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضعة نين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.